فَمَن يَكْفُر بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعْذِبُهُ عَذَابًا لَا أُعْذِبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بَنِي مَرِيَمَ أَنْتَ قَالَ لِلْنَّاسِ تَتَّقُونِ وَأُمِّي إِلَى هَيْنٍ دُونِ اللَّهِ قَالَتُ بَعْنَك مَا يَكُونُ لِي أَن أَقُولَ مَا لَايَسَ لِي بِحَقٍّ